بوك تو دوا دست اي تري دواتي وعشرون ثلاثة وعشرون تعلم اللغات الاجنبية تعلم اللغات الاجنبية gdje ste naučili španski? Ejna ta'alamte l'Ispanija? Znate li i portugalski? Hel te tekelamu ajdan al-Portugaliya? Al da, a također znam i nešto italijanski. نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطاليا نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية ممثل داغاوريتلا دابر أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Ti jezici su prilično slični. اللغات متشابهه الى حد ما. اللغات متشابهه الى حد ما. Dobro vas razumijem. Astatiju an afhamuha jayidan. Astatiju an afhamuha jayidan. Али لكن التكلم والكتابه شيء صعب. لكن التكلم والكتابه شيئا صعب. يوش правим много грешака. وما زال اعمل اخطا كثيره. وما زال اعمل اخطاء كثيرة. Ispravite me, molim, uvijek. Aržu an, an tu sahih li daiman. Vaš izgovor je sasvim dobar. Nutku ka žajedom tamaman. Natkak žajed tamaman. Imate mali akcenat. عندك لهجة بسيطة عندك لهجة يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت يستطيع الشخص يعرف من اين انت ما هي لغتك الأم. ما هي لغتك الأم؟ ايديتلي نا هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل انت تتعلم في دوره لغات كوي اوتشبنيك كورستيت اي منهج انت منهج تستعمل u ovom momentu ne znam kako se zove. La a'rifu ismahu fil La a'rif esmahu fil vakti l'hali. Ne mogu se sjetiti naslova. Al'anuanu la jehtoru Al'anuan la jehtor Zaboravio zabora sam to lakad neitu hu